لآن ل ا ق ر موسوعه النابلسي ر ح م ل سأل سائل ر ح ي م ع واقع ذ ا ب ل ك ا ف ن للعلوم ي س ه د ا ف من ا ل ه ذي ع ا ر تعرج ج ا ل م ل ا ئ ك ة و ا ل ر و ح ا م ي ه وداره خ م س ي ن أ ل و س ن ة ت ع ر ج ا ل م ل ا ئ ك ة و ا ل ر و ح إ ل ي ه في ي و م ف ي كان م ق د ا ر ه خمسين أ ل ف س ن ة ف ا ب ر صبرا ج م ي للعلوم ا ل و ن ل ا م ي ه اسماء ا تكون ا ل س م ا ء وتكون الجبال كالعهن ولا ي س أ ل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم ذنب بنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في ا ل أ ر ض جميعا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 خلقها ل و ع ا إذا م س ه الشر ج ز و ع ا وإذا م س ه النابلسي خ ي ر م و ع للعلوم الاسلاميه دائمون ل م ل س ا ئ ل و ا ل م ح ر و م و ا ل ذ ي ن يصدقون ب ي و م ا ل د ي ن و ا ل ذ ي ن هم من ع ذ ا ب ربهم م ش ف ق و ن إن عذاب ب ر ه م غير مأمون و الاسلاميه ذ ي ن أزواجهم إلا م أ ز و ا ج ه م م أو النابلسي م ك ت أ ي م ا ه فإنهم م ملومين فمن غير ت غ ى وراء للعلوم ك الاسلاميه أ م ن ا ت ه و م راعون والذين ه م بشهاداتهم ا م ق ئ و ن و ا ل ذ ي ن هم ع ل ل ى ص ا ت ه م ي ح ا ف ظ و ن ا ب ل ف ي جنات م ك ر م و ن ف م ا ل ل ذ ي ن ك ر و ا ب ل ك م ط ي ن اليمين وعن ا ل ي م ي ن وعن ا ل ش م الله عزين أيضمع ك مرء م ن م نعيم أن يدخل ل جنة ك ا إنا خ ل ن ا مما ه م ي ع ل م و ن فلا ى برب ا ل موسوعه ش ا ر ق ا ا إنا ا ل ل م غ ر ب ق د ن النابلسي ق ا د ر و على أن د ر ا للعلوم ا نحن بمسبوكين ل ا س ل ا م و ا